رمضان يا خير شهور أذيتنا غير والرحمان والغفران وأتيت تحمل في ثنا دهران كالساهينا شعبالي حتى أتيت على نساط محبتي والله شهور الصاد والحرمني ومرات شهور الصاد والحرمني واتيت يا رمضان يا شهر نور عنك ربة شذو عيد كامل متوشح بالورد والريحان متوشح بالورد والريحان وحبيبك المشتاق يقسم انه قد بشق رمضان ودع مجر الشهور لانها فن وان تنفرط للايمان